ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وكما انو بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها شبحانك اللهم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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَشَى الْإِنسَانُ ضَلَّ دَعَانِهِ لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا ما كشفنا عنه بره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك يسينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من طالبكم لما ظلم وجاءتهم مرسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون فذلك نجزي القوم المجرمنين ثم جعلناكم قلا فَفِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِ مِن نُّظُرٍ كَيْفَ تَعْمَلُونَ